غير ا ل م و ب عليهم ولا آمين. ألم تر أن الله م ن ألم ل تر ا خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب الاول يشا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال ا ل ط ع ف ا ء للذين استكبروا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 موسوعه النابلسي م للعلوم د ك م الاسلاميه ي ك موسوعه النابلسي للعلوم ن س ل ط ا ن إ ل ا د ع و م ي ه موسوعه النابلسي و م للعلوم م الاسلاميه أ بمصرخكم أ ن ب م ص ر خ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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه ة أصلها, اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين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 ب ا ل م و ل الثابت في الحياة الدنيا و ل ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ا ل ق ل الثابت ف ي ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي وفي ا ا ل آ خ ر ة و ي ض ل ا ل ل ه ا ل ظ ا ل م ي ويفعل ن ا ل ل ه م ا ي ش ا ء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 سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض